تبارك الذي إ ن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات, جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ويجعل لك قصورا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 ل ي ويمشون أ ك ل الطعام و ن ف ي ا ل أ س و ا ق و ج ع ل ن ا ب ع ض ك م لبعض ف ت ن ة أ ت ص ب ر و ن وكان ر ب ك ب ص ي ر ا و ق ا ل ا ل ذ ي ن ل ا يرجون ل ق ا ا لولا ء ن أنزل ع ل ي ن ا الملائق موسوعه نرى النابلسي ك ي للعلوم ا ل ل م ا س ل ا م ج ي ر ا و ق د م ن ا إلى م الله ع ا ع ل ح س ن ا موسوعه النابلسي ج ة يومئذ خير ق للعلوم تشقق ا ل س م ا ء ب ا ل غ م ا م ونزل ا ل م ل ا ئ ك ة ت ن ز ي ل ا ا ل م ل ك يومئذ ا ل ح ق ل ل ر ح م ن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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح بينهما البحرين فرات برزقا أجاج وجعل هذا وهذا عذب خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا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 ا ل ر ح م ن ف ا س أ ل ب ه خ ب ي ر ا و إ ذ ا ق ي ل لهم س ج و ي ل ل ر ح م ن ق ا ل و ا و م ن ا ل ر ح م ن أ ا س ج د ل م ا ت أ م ر ن ا ا و ز د ه م نفورا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 بما ص ب ر و ويلقون ا ف ي ه ا تحية و س ل ا ا م خ ل د ي ن ف ي ه ا حسنة س م ت د ع و م م ما ق قل ا ا ي ع ب أ بكم ر ب لولا دعاؤكم فقد ك ذ ب ت م ف س و ف ي ك و ن ل ز ا م ا